الله أكبر باسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فاتحنا ยามนี้แห่งเจ้าพระพร Na yeah. كفتحا مبينا <تصفيق> ليغفر لك الله ما تقدمني dia kau perapam the free mau ya kurakam لا إله إلا الله والله أعلم بول الله الحمد بإسم الله رحمن رحيم إن فتحنا. That girlfriend's behind. انفرك الله نصراً عزيزاً والذي أغزل السكينة في وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِّيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ ٱللَّهِ فَوَّزَنَّا ٱلْعَذَابَ رِجْمًا وَتَنَقَّبَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ